وأجل مسما عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَلَكٌ لَقُضِيَ الْأَمْرُ فَمَا لَنَا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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ ونيا فاطر السماوات والأرض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 وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَّلَ لَهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 الا ساء ما يزرون ومن حات الدنيا الا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون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 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية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 وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أَتَاكُمْ عَذَابُ عذاب الله بوتة أَوْ أو هَلْ هل يهلك إلا القوم الظالمون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 خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا, أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه دُونِهِ ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد وَلَا شَفِيعٌ ربهم يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظانين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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وَعِيُّدَهُ مَفَاتِحُ الْوَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي بَرِّيٍّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقٍ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا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 وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكين لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم, فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ويره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 وَدَرِ الَّذِينَ التَّخَذُوْنَهُمْ لَعِبَ وَلَهُوَ وَرَوَتُ الْحَاتُ الْضُّنْيَ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْتُ بَسَرَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِ الْكُلَّ عَدِ الْلَّا يُخْذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكونون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 لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَى أَتِنَا قُلْ إِنَّهُ دُوَّارِهِ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِيُسْلِمَنَ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُورُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِ اتَّخِذُ أَصْنَامًا أَنِيًا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فَلَمَّا أَفْنَى قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِنِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمَرًا مَاظِرًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْنَى قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهاروم وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا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 ولو أشركون لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها, بها قوما ليسوا بها بكافرين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 قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّذَرۡهُمۡ فِي خَوْضِهِمۡ يَلۡعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ مُصَدِّقٌ لّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَرَءۡتَ مِن قُرًى وَمَن حَوۡلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡءَاخِرَةِ يُؤۡمِنُونَ وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه أو إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأزيل مثل ما أذن الله ولو ترى الظالمون الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم من آياته تستكبرون ولقد جئتمونا ما فردا كما خلقناكم أول مرة وَتَرَكْتَ مَا خَوَّنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات للقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيَةٌ ليؤمنن بها قل إِنَّمَا الْآيَاتُ عند الله وما يشعركم أنها إِذَا جاء لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة كما لم يؤمنوا به اول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء وقبل لما كانوا يؤمنون ما كانوا يؤمنون الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفوير الله أب حكما وهو الذي أنزل إليكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 وَإِذَا تطع أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ يضلوك عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُ يتبعون إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَظْلُمُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِن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 الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وَمَن يرد أَيُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا ضيقا يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حرجا كأنما يصعد في كَأَنَّمَا كذلك فِي الله كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقيما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 من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلونا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم لحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملون وما ربك بغافل عما يعملون وربك الوني ذو الرحمة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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل, اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الداع فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه 121. <تفلح الظالمون> وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصر إلى الله ومن كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وَلَوْ وما يفترون وقالوا هذه أنعم وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء. لا يطعمها وا الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها, اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 وَهُوَّ أَ شَجََّةٍ م رُ شَاتِ وَيرَ مارُ شَاتٍ وَنَّخْلَ وَالزَّرُع وَنَّخْلَ وَزَّرُ مُحْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّيتُونَ وَرغُّن وَزَّتُونَ وَرغَُّ نَمُتَشابِه وَويرَ متَشابِه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 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم, على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير, أو لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به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 حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ضُلُوعُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِضِعَافِهِمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ رَبُّكُم بِرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد بسهم عن القوم المجرمين. سيقول الذين شركوا لو شاء الله ما شركنا ولا أباؤنا لو شاء الله ما شركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا شيء. كذلك كذب الذين من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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى, إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُ فِيهِ تَأْخَذَفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْنُوكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ